عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن ك ر ب ة من كرب الدنيا نفس الله عنه ك ر ب ة من كرب يوم ا ل ق ي ا م ة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أ خ ي ه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إ ل ى ا ل ج ن ة